ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م للعلوم إذا سجى و ى ر لك الاسلاميه و ل م يجدك يتيما فآوى ووجدك موسوعه ج النابلسي ى ف أ م م ف للعلوم ا ت أ الاسلاميه س ف ل ر اسماء الله ا ل ح س ث ى